الأول عاما والثاني خاصا فلا تجب الزكاة إلا فيما كان خمسة أو سرطة أكثر وقال الله تعالى ينصيكم الله في أولادكم يتكلم مثل حظ النتائم هذا عام في الولد سواء كان موافقا لأبيه في الدين أو مخالف. وقال في الحديث الآخر لا يرث المسلم وفي الحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم هذا خاص قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى ثورب الشمس هذا لا صلاة عام في كل الطلوات وبعد العصر خاص باعتبار الوقت بعد العصر وقال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إذا دخل أحدكم المسجد هذا عام في جميع الأوقات وفلاجز حتى أرسل خاص بماذا بتحيه المسجد فهذا يعني بينهم عموم من وجه واضح هذه الآية لا جدالة في الحد عامة في جميع الجدال وخاصة بماذا في الحد وجادلهم بالتي أحسن عامة في كل الأحوال ولكن خاص في الجدال في الدين فأيهما نقدم نقول الظاهر أننا نقدم هنا آيس الدعوة لله وأن الجدال في الدين إذا لم يمكن تعجيره إلى ما بعد النسوك فإنه لا بأس به لأن الجدال في الدين فرض لدحض الباطل وإثبات الحق فإذا لم يمكن تأجيله إن أمكن تأجيله فهو, فهو, فهو الأولى كيف أمكن تأجيله بحيث لا يتعلق بعمل في النسك يفوت بفواته وبحيث يكون هذا المجادل موجودا معي حتى أتم النسك فإن كان هذا اللي بجادل في الدين ما أجله إلا الآن, إلا الآن أو كان في مسألة تتعلق بالنسك وتفوت فإنني أجادل، ولكن بماذا؟ بالتي أحسن، بالتي احسن نعم إذا وصل الحد الجدال إلى مراء ومقابرة وعرفت من صاحبي أنه لا يريد إلا الانتصار لرأيه، فحينئذ أمسك. لأن المسألة وصلت إلى أي شيء؟ إلى المماراة. ما صار مرد هذا الوصول إلى الحق ثم قال تعالى وما من خير يعلمه الله لمن نهى عن هذه الشرور انتقل الى الأمر بالخير فقال وما تفعلون من خير يعلم هذه الجملة الشرطية كم ترون فعل الشرط وجواب الشرط, الشرط يعلمه يألم الله ولهذا يعلمه الله وإنما قال الله عز لنا هذا حتى لنا على فعل الخير لأن نعلم لأننا نعلم إذا كان قابل علمه أنه أنه إيش لن يضيع وستيبقى على نفسه خير يعلمه الله نبدأ ترسي شلاله وما تفعل من خير الجملة هذه شرطية شلو في الشرط فيها تفعلوا في الشرط ما ومن خير من بيانية تبين مبهم الشرب لأن ماء شرطية مبهم كالموسوم وهذه بيان وما تبر من خير وخير نكرة في سياق الشرب فيشمل كل خير سواء كان قليلاً أو كثيراً يعلمه الله هذا جواب الشرب يعلم الله عز وجل وليس الغرض من هذا بيان إيحاطة الله به علما لكن المقصود بذلك الحث على فعل الخير، لأن الله تعالى إذا كان يعلمه، فإنه لا يظلم فاعله، بل يجازي الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبع ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وما تفعل من خير يعلمه الله، فالغرض إذن أو المقصود بهذه الجملة الحث على فعل الخير. ولهذا قال بعض بعدها وتزودوا تزودوا اتخذوا زادا وليست من الزيادة لو كانت من الزيادة لقيل وزادوا أو وزيدوا ولكنها من الزياد يعني اتخذوا زادا لأنفسكم زادا من الجسد وزادا للقلب زاد الجسد مثل طعام الشراب وزاد القلب الإيمان والعمل الصالح وأيهما أفضل قال فإن خير الزاد التقوى كأنه قال سبحانه وتعالى وتزودوا فإن في الزاد خيرا ولكن خير الزاد التقوى أي تقوى الله عز وجل وهو وهي اتخاذ وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه هذا أجمع ما قيل في التقوى أنها اتخاذ لقاية من علاج الله لفعل أوامره والسناب نواهيه وقوله فإن خير زي... تزود فإن خير زاد التقوى يشبهها من بعض الوضوح قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا نواري سوآتكم وريشا هذا اللباس الحسن ولباس التقوى ذلك خير هذا اللباس المعنى نعم الذي يفسو به الإنسان عورته الدينية قال فإن خير الزاد التقوى ثم قال واتقوني استقون في الأمر والنول والياء واليا المفول به محدود بالتخفي واتقوني يا للألباب لما حد على التقوى ورغب فيها أمر به طلبا لخيره وقول يا أولي الألباب أي يا أصحاب العقول فأولي بمعنى أصحاب كما قال تعالى ولا يأثر الفضل منكم السعر أي أصحاب الفضل والسعر والألباب جمع لب وهو العقل وهو العقل ووجه الله تعالى الأمر إلى أصحاب العقول لأنهم هم الذين يدركون فائدة التقوى وثمرتها أما السفهاء فلا يتركونه. فالخطاب إذا نوجه لأول الألباب لا لأن الذي لا لأن التقوى لا تجب إلا عليهم، ولكن لأنهم هم الذين يقدرون الأمور ويعرفون ثمراتها ويمتثلون أمر الله. والتقون يا أول الألباب. ثم قال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. شوف شوف تقوم هل نعم. لا للتكليف. لأن يعمل في البهما تحضر على شن الجزء تحضر بالتخفير وقوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم لما أمر بالتزود وبين أن خرزات التقوى وأمر بالتقوى قد يقول قائل أنا إذا حملت تجارة أثناء حج صار علي في ذلك إثم ولهذا تحرج الصحابة من التجارة في الحج، فبين الله عز وجل أن ذلك لا يؤثر، وأنه ليس فيه إثم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. المراد به أن تبتغوا الرزق، أي تطلبوا الرزق بالتجارة، كقوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وكقوله تعالى فإذا قُدِّت الصلاة حمد. ينتشروا في الأرض، وابتغوا من فضل الله. فهنا قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من رب، أي أن تطلبوا زيادة من الله عز وجل في أموالكم. وهذه هذا الإطلاق مقيد بالنصوص الأخرى التي تدل على أنه لا بد من أن يكون الاتجار على سبيل الحلف. فلو اتجر الإنسان وطلب فضلا من الله في معصيته فعليه جناح لو قال إنه سيتجر في الدخان عليه جناح عليه جناح فالإطلاقات هذه مقيدة في النصوص الأخرى إذا لو أن الإنسان في أثناء حجه حمل شيئا يبيعه هنا جائز نعم جائز إذا كان مباح كانوا بالأول يحملون التمر إلى مكة يقتجرون به ويحملون الدهن وف... وإلى الآن وهم يحملون أنواع الأقمشة وأنواع الفرش السجديد يبتغون الفر من الله عز وجل لا بأس به وكذلك لا بأس أن تشتري من مكة في أثناء أدائك الحج لطلب التجارة ولا حرز فهذا مما رخص الله فيه هل مثل ذلك أن يؤجر الإنسان سيارته؟ وهو يريد الحد لا. نعم لا. نعم لو قال قائل أبروح فأجل السيارة هل يجوز أجلها وأنا بحج عليها الجواب نعم جائز ولا حرم نعم بعض الناس يتوهم إن ماله له أجر إذا صراحني بدور الإجر يقول بل لك أجر لأنك لو شئت لو شئت لسافرت بالسيارة وحججت بالعالم ولم تحج أنت فلما حججت إذن كنت أردت الحج ما سير ينقص أجرح لأمل الله أعلم بالنيات قد ينقص وقد ينقص إنما لا شك أنه الخالص أكمل نعم طيب ويسع لهم جناح أن تبتعوا فضل من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عندما شرح إذا أفضتم أصل, أصل الإفاضة لاندفاع ومنه إفاضة الماء ومنه الإفاظة في الحديث أي الكلام والاستمرار فيه ومعنى أفضتم أي دفعتم من عرفات والتعبير بأفضتم يصور لك هذا المشهد كأن الناس أودية تندفع نعم وهو كذلك الآن حتى إلى الآن حتى بالسيارات السيارات تشاهد هذا المشهد كأنها أودية وشعبان تجري إذا أفضتم من عرفات عرفات جمع وليس بجمع جمع لفظا غير جمع مسمى فليس جمع والمسمى واحد ولهذا يقول النحويون إن, إن عرفات ملحق بجمع المؤنث السائل وليس جمع مؤنة سالما نعم وقوله إذا فضتم من عرفات عرفات اسم موقف معين معلوم للمسلمين وسمي عرفات لعدة مناسبات قيل لأن الناس يعترفون هناك بذنوبهم ويسأل الله عز وجل أن لهم وقيل لأن الناس يتعارفون بينه. إذ أنه مكان واحد يجتمعون فيه في النهار فيعرف بعضهم بعضهم وقيل لأن جبريل لما علم آدم المناسك ووصل إلى هذا قال عرفت فقال عرفت وقيل لأن آدم لما أهفت إلى الأرض وزوجته تعارف في هذا المكان وقيل لأنها مرتفعة على غيرها والشيء المرتفع يسمى أرفد ومنه أهل الأعراف نعم ونادى أصحاب الأعراف رجالا ومنه عرف الديك لأنه مرتفع وكل شيء مرتفع يسمى بهذا الاسم وعندي والله أعلم أن هذا هو الأقوى هذا والأول أنهم سمي لأن الناس يعترفون فيه لله تعالى ب بالذنوب ولأنه أرفع ما حوله أرفع الأماكن التي حوله هذا المشعر حلال ولا حرام هذا المشعر حلال خارج الحرام ومع ذلك فهو الحج ومع ذلك الحكمة هو الحج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفه الحكمة من ذلك لأجل أن يرجع الناس إلى البيت العتيق من الحلم أن يرجع الناس إليه من الحلم يقصدونه من الحلم لولا لا وقوف الناس بعرفة لقصد الناس البيت منين من الحرم ولكن الله عز وجل فرض الوقوف بعرفة ليقصد البيت من من الحلم ومن ثم أمر النبي عليه الصلاة عن عائشة لما أرادت العمر أن تحرم منين من التنعيم لعجل أن تأتي إلى الحرم من من الحلم فيصح القصر نعم. إذا فضت من عرفات طيب فيه واحد يسأل يقول النفوح لعرفات وأنه وجد شجرة فقطعها فهل عليه بدنة أو بقرة أو شاك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ولا واحد من ذوي لماذا؟ <تصفيق> لأنه حذ والشجر يتعلق التحين فيه إذا كان في داخل الأميال إذا أفدت من أرفات فاذكروا الله عند المشر الحرام أذفا هنا واقعته في جواب الشرط والشرط جواب. إذا فاذكروا الله <تصفيق> وقوله إذا أفدتم فاذكروا اذكروا الله باللسان باللسان ولا بالإذنان والقلب والجوال ولهذا قال إذا أفضتم فاذكروا ومن ثم لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام لي ليبون في أثناء الطريق قال له سامح الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة أمامك لأن الصلاة من أعظم الذكر من أعظم الذكر كما قال الله تعالى وأقمن الصلاة عند صلاة أنها عند شايل المُنكر ولا ذكر الله أكبر يعني الذي فيها من ذكر الله أكبر وأعظم فهي أفضل ما يكون من الذكر والله عز وجل أمرنا أن يبادر بذكره من حين الإفاضة فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام في المسجلة أذن لصلاة المغرب واقام وصلى المغرب فورا قبل حط الرحل وبعد ان من صلاه المغرب حط رحله ثم صلى العشاء اذا يشمل اذكر الله يشمل ذكر الله في القلب واللسان والجوارح ومنه الصلاة ومن الصلاه صلاة المغرب والعشاء اول ما فصل ثم صلاة الفجر والدعاء بعدها عند الانصراف، وقوله عند المشعر، المشعر مكان الشعيرة، فهو ما اسم مكان، وهو المكان الذي تؤدى فيه شعيرة من شعائر الله، الزواج، وهو المبيته المستلف، وقوله الحرام يعني ذو الحرمة، حرام يعني ذو الحرمة. لأنه داخل الأميال نعم شف مشعر حرام سمع الله مشعر لكن المسجد يسميه الله تعالى المسجد الحرام وهنا قال المشعر الحرام فقد استفاد منه أن المسجد الحرام الذي تضع فيه الصلاة إنما هو المسجد نفسه وإلا لكان هذا أيضا مسجدا لأنه كان عبادة وقول الحرام قال العلماء إن هذا الوصف وصف قيدي وليس وصفا كاشفا وأضم مر علينا الفرق بين الوصف الكشفي ليكشف صفة كاشفة وبين الوصف التقيدي الذي يراد به القيد هنا يراد به القيد ليخرج المشعر الحلال وهو ولهذا قال العلماء إن المشعر مشعران حلال وهو عرف وحرام وهو مزدلتة فاذكروا الله عند المشعر الحرام كلمة عند قد يقول قائل لماذا لم لم يقل فذكر الله في المشعر فقال عند ذلك لأن المشعر الحرام والله عالم هو الذي وقف عنده الرسول عليه الصلاة والسلام حينما وقف عليه حينما صلى الفجر فيكون الذي عنده كله من المشعر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وجمع كلها موقف مزدلفة كلها موقف ومزدلفة عامة الناس الآن يظنون أنها ما حول المشعر وليس كذلك فإن مزدلفة واسعة تصل إلى قريب من مناء ما بينه بين منا إلا واد محسن عند مشهر حرام واذكروه كما هداكم أمر بالذكر مرة أخرى لكن لأجل التعليل الذي بعده تذكر الله عند المش الحرام واذكروه كما هداكم لا تظن أن هذا تكرار فائدة منه بل هو تكرار لفائدة وهو بيان العلة من الأمر بالذكر وش العلة؟ الهداية. الهدايه ولهذا الكاف هنا للتعليل اذكر الله لهدايته اياكم فالكاف هنا ليست التشبيه ولكنها للتعليل وما شراب ما مصدريه مصدريه يؤول الفعل بعدها بمصدر فاذا قال قائل أثبت لنا شاهد على أن الكاف تأتي للتعليم نعم فهل يمكنكم أن تأتوا بشاهد التحيات. نعم. نعم. نعم اللهم صلي على محمد وعلى عالم كما صليت على نعم اللهم صلي على محمد وعلى عالم محمد كما صليت على إبراهيم أي لأنك صليت على إبراهيم وكذلك مر علينا فيما سبق في القرآن كما أرسلنا فيكم رسولا فذكرون أن كلكم مذكورون لا كما أرسلنا فيكم رسولا يتوالى في مآيتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب فالكاف للتعليم تأتي باللغة العربية بكثرة هذه ما يظهر من التحيات أشياء نعم أختي التحيات يمكن أن يكون القائل أن صل علىك لأنك كصلاة على. وانت قد صليت على مريم قط أيه هذا ما يظهر إذا للتعليق يعني لأنك صليت على إبراهيم فصل على محمد فهو توسل إلى الله تعالى بفعل سبق من نظير ما سألت وقوله كما هداكم نعم واذكروه كما هداكم قول هداكم يمر علينا كثيرا أن الهداية نوعان هداية الدلالة وهداية التوفيق. قال الله تعالى فأما ثمود وأما ثمود فهديناهم وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى هذه هداة إيش دلال وهنا كما هداكم يشمل المعنيين جميعا يعني هداة الدلالة وهداية التوفيق فأنت تذكر الله عز وجل لشكر نعمته عليه <تصفيق> بالهدايتين هداية العلم وهداية التوفيق <تصفيق> ثم قال وإن كنتم من قبله لمن الضالين إن شرطية ولا تستعجوا خلونا نشوف إن شرطية وكنتم فعل الشرط صح؟ لا كيف؟ ما في جواب؟ وش؟ كنتم من, كنت من قبلني. أي؟ وإن كنتم من قبل الظالمين فقد هداكم. كمحدوه؟ مخفر. مخفر مستقل بدل بدليل إقرار اللام نعم، صح. إن هذه مخفر من تقيل بدليل وجود اللام الخارقة. إذا التقيل وإنكم كنتم من قبلني لمن الظالم. مخفباً من التقيل، نعم. اسمها إين؟ ضمير الشأن محدود. وسبق أن بعض بعض النحويين يقدر ضمير الشأن بضمير مفرد مذكر غائب. ويقول التقدير وإنّه أي شأن. وسبق أن الصواب أن ضمير الشأن يقدر بما نسموه نقال. يعني وإن كم كنتم من قبله فمن الطالب. وفي قول وذكره كما أداكم وإن كنتم فيه تذكير لنعمة الله تعالى بهذه الهداية حيث إنهم كنتم قبل ضالين والضال يشمل الضال عن جهل والضال عن علم فالضال عن جهل ما نهله معلم الحق أصلاً والضال عن علم الذي أضاع الطريق الذي ينبغي أن نسلكه وهو الرشد وهو الرشد العرب من قبل هذا الدين ظالون ظالون عن ولا عن علم منهما عن علم فمثلا قريش ما تروح العرسة ما تفيد من وإنما تقف يوم عرفة في مزدلفة ليش قالوا لأننا لي نحن أهل الحرم كيف نروح نقف هناك في الحلم نخرج عن حرم آمن ونقف في حلم لا ما يمكن هذا غير ممكن فيقفون في مزدلفة ولا يفضون من حيث أفار الناس ولهذا قال وإن كنتم من قبله لمن الضالين وهذا من جهلهم قد يكون عن عناد وأنهم يعلمون أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يقف هناك وقد يكون عن جهل وقال وإن كنتم من قبله قبل من الضميد يعود على من أي من قبل الله من قبل الله ما يمكن ما, ما يمكن من قبل الله من قبله من قبل القرآن من قبله من قبل القرآن صح من قبله من قبل الرسول يصلح طيب من قبله من قبل الهدى والكروف كما هداكم وإن كنتم من قبله أي من قبل هذا الهدى لمن الطالب كل ذلك احتمل وكله متلاسف فالهدى من أين جاء من القرآن ومن النبي صلى الله عليه وسلم فإذن هذا يعني يقول باختلاف مرجع الضمير وأده واحد للتلازم بين هذه المراجع مراجع الضمير. نعم. الهدوء من المراجع في شيء أنه حتى أن الله ينزل على الرسول وعلى إبراهيم كله عرفنا مشاعر. نعم بعضهم جاهل. ما استدوى؟ بعضهم جاهل. أو من قبله من قبل نزال القرآن أو من قبله من قبل محمد وكما قلت لك قلتهم متلازم. لأن القرآن فيه الهجاء ومحمد عليه الصلاة والسلام جاء به نعم قلنا يعني إنها ليس شرطية نعم لأنها قفت فيه القطي وإن الطلاق لا هذه شرطية مفتت لا مهم إن حزم الطلاق مهم خطينا شرطي أيها مفتت أيها إن إن هذا مشطلق هي مفتت من لا هذه شرطية هذه شرطية لب هذا مثل هذه فرق لأن إن إن المخففة تجد فيها بتجهل بتجهل لا ب... هن إن الشرطية وإن المخففة وإن النافية الأفواح واحد نعم لكنها بس تختلف حسب العمل إن إن المخففة هي إن لب ف... إن إن تنصب رسم وتفاضل الخبر ولهذا نقول إن كنتم إن مخفف من الثقيلة وجملة كنتم من قبله من الضالين خبره شيخ له فائدة له فائدة يعني بلاغية هنا التخفيف على اسم التخفيف على اسمه في التخفيف لنفس العام اللي هي إنه وفي التخفيف من جهة حد اسمه اسمه وين كنتم من قبله من الضالين ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله أقول رحيم قوله ثم أفيض هذه الجملة اختلف فيها في المفسرون فمنهم من قال أفيض من عرفه أفيض من عرفه بدليل قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس من حيث أفاض الناس ويكون خطاب هنا لمن لقريش وهذا هذا الرأي هذا الرأي من جهة, من جهة واضح ومن جهة مشكل فمن قوله من حيث أفاض الناس واضح أن المرات أفيده منين من عرفات لكن قول ثم أفيده بعد أن قوله فإذا أفتى من عرفات فذكر الله عند مشعر الحرام مشكل مشكل نعم طبعا وش الإشكال أن ثم للترتيب والإفادة من عرفات قبل المشعر الحرام ولا بعده قبله وظاهر السياق إذا قلنا إن أفيض من عرفات أن من عرفات تكون بعد مزدلفة والواقع خلاف ذلك فأجابوا عن هذا بجوابين الجواب الأول أن الترتيب هنا ترتيب ذكري ترتيب ذكري لا ترتيب زمني حكمي ترتيب ذكري لا ترتيب زمني حكمي. متمّعني؟ يعني أن الله عز وجل ذكر هذا رتبه في الذكر فقط رتبه في الذكر فقط لا أنه مرتب عن عن ذاك بالزمن والحكم لأنه بالزمن والحكم سابق عليه وليس متأخر عنه. فيكون كقول الشاعر إن من سادة ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده نعم وأبوه وجده أكس مكام أبوه وجده قبل ولا بعده قبل، قبله طيب ثانيا أن قوله ثم أفض من حيث عفاظ الناس هذا عقص على قوله فإذا أفضت من عرفات كأنه قال ثم التكن إفاظتكم من عرفات ثم التكن إضافتكم من عرفات من حيث أفاظ الناس من حيث أفاظ الناس وسائح إن شاء الله بيان القول الواجه ومن يمكن مريضا أو به على من رأس ففد يكون من صيام أو صدق أو نصر تستفادوا من هذه الآية جواز حلق الرأس <تصفيق> للمرض أو الأذى لقوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه لا أحر ويستفاد منه أن فديته على التخيل لقوله ففدية من صيام أو صدقاء ويستفاد به أن كفارات العاصم هدا للإنسان لقوله ها. كفرات المعاصف فدا للإنسان من العقوبة لقوله ففدية من سيام أو سدفة ويستفاد من الآذة الكريمة أن محظورات الإحرام لا تفسده من أين تؤخذ كيف محظورات الإحرام أن الله لم يجب بحلق الرأس مع أنه من محذورات الإحرام إلا الفدية ومعنى ذلك أن الحج صحيح فهمتم؟ فيكون في هذا رد لقول ابن حزم رحمه الله إن محذورات الإحرام تفسده كسائر العبادات فإن العبادات تفسدها محذوراتها إلا الحج لكنه يستثن من هذا الجماع قبل التحلل الأول فإنه يفسد الحجة، لكنه يفسده ولا يفسده يفسده ويجب عليه المضي فيه وقضاؤه من العام القادم فهو مفسد لا يخرج منه ولكنه يلزمه القضاء ويستفاد من هذه الآية الكريمة بيان السنة للقرآن بيان السنة للقرآن من أين تؤخذ من صيام أو صدقة أو نسك ما ندرك وش الصيام ولا الصدقة ولا النسك لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ها بين ذلك بأن الصيام ثلاثة أيام والإطعام ستة مساكين لكل مسكين نسو صار والنسك شاة نعم وألحق العلماء ألحق العلماء بحلق الرأس جميع محظورات الإحرام ما عدا شيئين وهما الجماع في الحج قبل التحلل الأول وجزاء الصيد الجماع في الحج قبل التحلل الأول وجزاء الصيد فالجماع في الحج قبل التحلل الأول يجب فيه بدنه وجزاء الصيد يجب فيه مثله أو عدل ذلك الصيامة أو إطام مساكين أو عدل ذلك الصيامة وما عد ذلك من المحضورات ففديتها كفدية حلق الرأس كل المحظورات المباشرة فديتها كفدية حلق الرأس الإنزال ولو قبل التحل الأول فديتهم كفدية حلق الرأس كل المحظورات فديتها كفدية حلق الرأس إلا الجمال وإلا وإلا جذع الصيد نعم ويستفاد من الآمنات الكريمة يستفادوا منها البداءة بالأيسر فالأيسر وانتظروا خلنشوف الفائدة هذه ها البداءة في فالأيسر نصيام أو صدقة أو نسل أو لا اختلف الحال, الحال. ما إينا. تختلف الحال قد يكون الصيام أشق وقد يكون الطعام أشق وقد يكون النسك أشق بداى. بداى لا لا ما. لا ما, ما. ما يعتبر التسير هنا يا. التسير من جهة التخير. التخير من جهة التخير إينا. طيب إذن يستفاد من هذه الكريمة التيسير على العباد وذلك بوقوع الفدية التخليج. على التخيير نعم ثم قال الله تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج هذا معطوف كما قلنا على قوله فإن أحصلتم يقابل فإذا أمنتم أي زال عنكم الخوف يستفاد من هذه الألف الكريمة جواز التمتع في أشهر الحد أو جواز العمرة في أشهر الحد لقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحد وقد سبق أن أهل الجاهلية يرون أن العمرة في الحد في أشهر الحد من أفجر الفجو ويستفاد من, من الآية الكريمة أن التمتع يسير من الله على العباد لقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وإلا فالمفروض أن من أحرم في أشهر الحج المفروض أنه يتم الحج يبقى على حقامه إلى أن يحل منه يوم العيد ولكن من تسير الله عز وجل أنه جعل للإنسان أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ويستفاد منها أنه إذا حل المتمتع من عمرته جاز له كل شيء حتى النساء من أين تأخذ من قول فمن تمتع لأن إطلاق التمتع لا يكون إلا كذلك ويستفاد من, من الآية الكريمة أن من لم ي أن من لا يحل من عمرته لا يسمى متمتعًا لا يسمى متمتع لقولي فمن تمتع للعمرة إلى الحد وعلى هذا فالقارن ليس بمتمتع القارن ليس بمتمتع وهو كذلك عند الفقهاء أن القارن غير متمتع فالمتمتع هو الذي يحل من العمرة والقارن هو الذي يجمع بين العمرة والحج. لكن, ذك... لكن ذكر كثير من هذه العلم أن قار يسمى متمتعا في لسان الصحابة وذلك لأن بعض الصحابة عبر عن حج النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع فقالوا تمتع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لحد ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل من إحرامه ما حل ولهذا قال الإمام أحمد لا أشكك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا والمتعة أحب إليه عرفتم؟ ومن أجل أن القار ليس متمتعا صار وجوب الهدي على المتمتع بالإجماع ووجوب الهدي على القار عند أكثر أهل العلم وقد نص أمام أحمد أن القار ليس كالمتمتع لكن جمهور أهل العلم قالوا بوجوب الهدي عليه كالقارب نعم وأصل ذلك العلة في وجوب الهدي على المتمتع نعم هل هو الجمع بين النسكين في السفر أو هو التمتع بين العمره والحد بما أحلى الله متمتع. فمن قال إن العلة يتمتع قال لا هدي ومن قال إن العلة واترفه بترك أحد السفرين وجمع النسكين في سفر واحد قال إن عليه الهدي وهذا كما قلت لكم هو رأي جمهور أهل العلم ومن فوائد الآية الكريمة تيسير الله عز وجل على العباد لقوله فما السيسرى من الهدي واضح تيسير واضح نعم والدين كله الحمد لله من أوله إلى آخره مبني على الجسر ومن فوائد الآيات الكريمة أن هدي التمتع لا بد أن يكون مما يجزئ في الأرحية لقوله من الهدي لأن الهدي ألف لأن الهدي ألف فيها العهد. العهد للعهد الذهني أي, العهد. أي الهدي المعهود ذهنا وهو الهدي الشرع وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا مسنة. إلا مسنح طيب ومن فوائد الآية الكريمة أنها هدي التمتع أو أن ما يجب التمتع على الترتيب <تصفيق> على الترتيب من أين يؤخذ من قول فمن لم يجد فصيام فمن لم يجد فصيام ومن فوائدها نعم الفائدة هذه أن ما يجب بالتمثل على الترتيب الهدي أولا فإن لم يجد فصيام بخلاف ما يجب في الفدية لقد سبق أنه على تخير ومن فوائد الآية الكريمة فلاغة القرآن في قوله فلمن لم يجد ما وجه ذلك لأن حذف المفعول للعموم فهنا استفدنا زيادة المعنى مع اختصار اللغة لأن قوله فمن لم يجد أي من لم يجد هديا أو كمنه <تصفيق> بشيء الآن مع الحذف استفادنا زيادة معه ومن فوائد الآية الكريمه وجوب الصيام عشرة أيام بدلا عن الحج لقوله تلك عشرة كاملة ومن فوائدها أن هذه الأيام موزعة ثلاث بالحج وسبعة إذا رجع ومن فوائدها جواز صيام هذه الأيام في أيام التشريق هذه الأيام الثلاثة جواز صيام هذه الأيام الثلاثة في أيام التشريق من أين تأخذ من, من قوله في الحج فإن أيام التشريق من أيام الحج ويجوز قبل ذلك نعم ويجوز قبل ذلك يوم العيد يعني. ما أشوف سامرو. قبل ذلك مفرد. قبل ذلك يعني قبل العيد. من متى يبت يبتدي الجواز؟ <تصفيق> من الحرام بالعمرة. من الحرام بالعمرة. لأنه من حين يحمن بالعمرة دخل في الحج. لقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت في العمرة في الحج. ومن فوائدها أن هذه الأيام. ثلاثة لا يجب فيها التتابع وكذلك السبعة الدليل إن الله إنما ذكر عددا واشترط ولو كان ذلك شرطا لبينه الله كما قال فصيام شهرين متتابعين متتابع. فلما لم يشترض الله التتابع علم بأن هذه الثلاث يجوز أن تصومها متتابعة وأن تصومها متفرقة لكن لا تخرجها عن أيام الحج ومن فوائد لا تكلمه أن صيام الأيام سبعة لا يتوز في أيام الحج، هاه بقوله وسبعة إذا رجعت وسبع إذا رجعت ومن فوائدها أنه يشترب لوجوب الهدي أو بدره أن لا يكون المتمتع من حاضر المسجد الحرام بقوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام والحكمة من ذلك لأن لمن حاضر المسجد الحرام ما تمتع بحقيقة خصوصا إذا قلنا إن المراد بالتمتع الترف بترك أحد السفر لأن من حاضر المسجد الحرام ما سافر أصلاً بخلاف الذي هو بعيد عنه فإنه بدل أن يسافر مرتين مرة العمر ومرة الحج صار في السفره واحدا ومن ثوائد الآية الكريمة أن أو من ثوائدها فضيلة مسلحها لوصف الله له بأنه حرام ثم قال الله تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب اتقوا الله الاستفادة من الآية الكريمة وجوب التقوى وما أكثر ما أمر الله به بالتقوى في القرآن لأنها هي والبر كل الدين ومن فوائدها التهديد والوعيد لمن لم يتق الله لقوله واعلموا ان الله شديد العقاب فمن الغرض من من من الامر بهذا العلم ان نتقل الله سبحانه وتعالى ومن فوائدها ان شدة العقاب ليست نقصا في المعاقب وجهه أن الله تعالى وصف نفسه به ولا يوصف الله تعالى إلا بالكمال أي أمرنا, بل أمرنا أن نعلم ذلك أيضا وكل ما وصف الله به نفسه فهو صفة كمال إذن فإذا عاقبت ولدك بما استحق وكانت الجناية كبيرة فأكبرت العقوبة هل تحمت أو تدمت تحمد نعم ولهذا قال مروا أبنائكم في الصلاة السبع واضربوهم عليها لا. لعشر لأنه إذا بلغوا عشرا صار تركه إياها وليخلق بها أعظم ما يصير فيها خرق يا شيف ما يصير فيها خرق بين المخلوق والخالق لا ما فيها فرق، لأن هذا نفس الوصف العقوبة عقوبة من يستحقها كمان سواء من مخلوق أو من خالق في ناس شديدهم بالعقوبة إلا زادهم في, في عيد ما يجوز ولهذا ما يظلم الله أحد يعني مع كونه شديد العقاب ما يعاقب أحدا أكثر مما سهل نعم نعم نعم ذلك على على لا الله لأنه شف فما السلسل من هجف من لم يجف سام ذلك لمن لم يكن أهل وحده من يحتمل أنه عائد على الجميع أو عائد على وجب وجوب, على وجوب الهدي المشهور من أن نذهب الحنابلة أنه عائد على وجوب الهدي فقط وأن أعلى مكة لهم تمتل بعض ما, يلزمه الانتقال. ما يلزمه الانتقال لكن إن انتقل فلا حرج إلا إذا قدم الصوم لأن محل الوجوب هو فجر يوم العيد. فلو قدم الصوم بناء على أنه ما يجد، ثم مات له قريب في ليلة العيد وورثه، فوجد أوه به له مال في ليلة العيد، فإنه بذلك يكون واجبا فواجب عليه الحج، لأنه هو وقت الذبح. ثم قال الله تعالى: الحج أشوف معلومات فمن فرض فيهن الحج لا آخره. يستفاد من هذه هذه الآية الكريمة. تعظيم شئ الحج حيث جعل الله له أشهرا مع أنه أيام كم ثمانية تسعة أحد عشر ثلاثة عشر ستة وقد جعل الله له أشهرا أشهرا ثلاثة حتى يأمن الناس ويتأهب لهذا الحج ولهذا شف ما بعد الحج أقصر مما قبله اللي قبله كم؟ شهران وسبعة يوم واللي بعده سبعة عشر يوما فقط لأنه إذا حج انتهى غرضه فطلب منه العودة بخلاف ما إذا كان قبله ومن فوائد لآية الكريمة أن أشفر الحج ثلاثة من أين تؤخذ من قوله أشهر وهي جمع وهي جمع قلة والأصل في الجمع أن يكون ثلاثة فاكسر ومن فوائد الآية الكريمة الإحالة على المعلوم الإحالة على المعلوم بشرط أن يكون معلوم هذا قوله تعالى معلومات وهذا يستعمله الفقهاء كثيرا والعلماء كلهم يقول هذا معلوم بالضرورة من الدين وأمر هذا معلوم وما أشبه ذلك فلا يقال إنه لم يبين لأنه ما دام الشيء مشهورا بين الناس ومعروفا بينهم يصح أن نعرفه بأنه معلوم ومن ذلك ما يفعله بعض الكتاب في الوثائق يقول باع فلان على فلان كذا وكذا وهو معلوم بين الطرفين يجوز لنا يجوز لو ما في الصغط. ما دام معلوما فإضافة الشيء إلى العلم وهو معلوم يعتبر من البيان ومن فوائد الالت الكريمة أن من تلبس بالحج وجب عليه إتمامه وصار فرضا عليه من أين يخاف من قوله فمن فرض فيهن الحج ويؤيد ذلك قوله تعالى ثم ليقضوا تفتهم واللوف نذوهم فسمى الله تعالى الحج نذوه نعم و. يدل على ذلك أيضا قوله تعالى واتموا الحج والعمر لله فإن وسترتم فما السيسر من الهدي فلم يبهل الله تعالى الخروج من النسوك إلا بالإحصار ويستفاد من, من هذه العيوة الكريمه وجوب إتمام النفل في الحج نعم قال الحج من قوله فمن فرض والفرض لابد من اتمامه من آيات الكريمة أن الحج أن الإحرام بالحج قبل أشهره لا ينعقد وجهه لقوله فمن فرض فيهن الحج فلا رفع فلم يرتب الله أحكام الإحرام إلا لمن فرضه في أسهل الحج ومعلوم أنه إذا انتفى تحكام العمل فمعناه أنه لم يصح العمل وهذا مذهب الشافعي رحمه الله أنه إذا أحرم بالحج قبل دخول أسهل الحج لم ينعقد إحرامه ولكن هل يلغو أو ينقلب عمرة في ذلك قولا عندهم أما عندنا مذهب الحنابلة فيقولون إن الإحرام بالحج قبل أشهره ينعقد ينعقد ولكنه مكروه يكره أن يحرم بالحج قبل أشهره ولكنه ينعقد ومذهب الشافعي أقرب إلى راهل الآية الكريمة وأنه إذا أحرم بالحج قبل أشهره لا ينعقد والظاهر أيضا أنه لا ينعقد ولا ينقلب عمرة لأن العبادة لم تنعقد وهو إنما دخل على أنها حج فلا ينعقد لا حج ولا عمرة ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الجماع ومقدماته لمن أحرم بالحج <تصفيق> من أين ترخذ من قوله فلا رفع. رفع ومنها من فوائدها أن المحظورات تحرم بمجرد العقد وإن لم يخلع ثيابه من قميص وسراويل وغيره من أين ترخذ <تصفيق> من قوله فمن فرض فلا رفع جواب الشرط وجواب الشرط يكون مثله الثاني أو يكون الثاني اللي فعله. يكون الثاني اللي فعله أو بمجرد أن يفرغ إلى الحد تحرم عليه المحظورات أخذنا أخذنا أخذنا من فاضي أن الإحرام ينعقد بمجرد العرض وتثبت فيه الأحكام. <تصفيق> لقوله فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ويستفال من الهات الكريمة تحريم الجماء ودواعيه بعد الإحرام لقوله فلا رفت وجواب الشرط يكون عقب الشرط جواب الشرط يكون عقبه فمن مجرده يحرم ويستفاد منها أيضا تحريم الفسوق لقوله ولا فسوق فإن قال قائل الفسوق محرم في الإحرام وفي غير الإحرام فالجواب أنه يتأكد في الإحرام أكثر من غيره تأكد في الإحرام أكثر من غيره ومنها من فوائد الآية الكريمة تحريم الجدال لقوله ولا جدال في الحج والجدال إن كان ليثبات الحق أو لإبطال الباطل فإنه واجب وعلى هذا فيكون مستثنى من هذا العموم ولا جدال لقوله تعالى وجاجنهم بالتي هي أحسن وعم الجدال هذا الغرض فإنه محرم فإن قلت أليس محرما في هذا وفي غيره لما يترتب عليه من العداوة والبغضاء وتشويش الفكر فالجواب أنه في حال الإحرام أوكد ويستفاد من قوله وما تفعل من خير يعلمه الله يستفاد منها الحث على فعل الخير كيف ذلك لأن قوله يعلمه الله يدل على أنه سيجازع على ذلك ولا يضيعه قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الخير سواء قل أو كثر، فإنه معلوم عند الله من أين يحد؟ من قوله من خير، فإنها نكره في سياق الشرط، والنكره في سياق الشرط تفيد العموم، ويستفاد من من آية الكريمة عموم علم الله تعالى بكل شيء، لقوله وما تفعلون من خير يعلمه الله. ويستفاد منها الرد على القدرية المنكرين للمشيئة والخلق في أفعال العباد، لأن قدرية على طبقتين: غلاد ومقتصدون، فالغلاد ينكرون حتى علم الله، ويقولون إن الأمر أنف يعني مستأنف. والله تعالى لا يعلم حوادث العباد التي يفعلونها إلا بعد وقوعها وأما المقتصدون منهم فيقولون إن الله يعلمها ولكنه سبحانه لا شاءها ولا يخلقها والعبد على رأيهم مستقل بعمله له إرادة مطلقة وقدره مطلقة وفعل مطلق. ولكن هذه الآية ترد عليه. كيف ذلك لأننا نقول إذا كان مفعول العبد معلوما لله فإما أن يقع فعل العبد على حسب معلومه أو على خلاف معلوم. فإن أنكروا أن يكون على معلومه وقالوا على خلاف معلوم، فقد أنكروا العلم وإن أقره به فإنه فإن هذا هو المطلوب يكون هذا على مراده ولهذا قال الشافعي رحمه الله جادلوهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا <تصفيق> ويستفاد من آيات الكريمة الحث على التزود من الخير بقوله وتزودوا فإن خير الزاج التقوى ويستفاد منها أنه ينبغي الحاج أن يأخذ معه الزاد الحسية من طعام وشراب ونفقه لأن يحتاج في حجه فيتكفف الناس لقوله وتزود فإن خير زاد التقوى ويستفاد من ذلك أن التقوى خير زاد كما أنها خير لباس فهي خير لباس باطني وظاهري من أين يؤخذ أنها خير اللباس من قوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير ويؤخذ من أنها خير زاد نعم من قوله وتزود فإن خير الزاد التقوى والزاد عبارة عن لباس الباطن وعما الثياب هي لباس الظاهر ولهذا قرن الله تعالى بين بينهما في سورة طاها فقال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرف وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فإنه لقائنا أن يقول لماذا لم يقل سبحانه وتعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تضمأ حتى يكون الجوع مناسب للضماء ولكن الجواب أن يقال إن قوله ألا تجوع فيها هذا نفي للتعري الباطني ولا تعرى تعري الظاهر باللباس لا تضمأ فيها الضمأ حرارة الباطن ولا تضحى حرارة الظاهر فكان المقابل في القرآن أبلغ مما يتوهمه الإنسان فنقول لباس التقوى ذلك خير من اللباس الظاهري وزاد التقوى خير من الزاد الباطن قال ويستفاد من الآية الكريمة وجوب تقوى الله بقوله والتقون والتقوى مرت علينا كثيرا لأنها اتخاذ وطاية من عذاب الله بماذا؟ بجد أوامره واجتناب نواهي نعم ويستفاد من آلات الكريمة أن أصحاب العقول هم أهل التقوى لقوله يا أولي الألباب ويستفاد منها أنه كلما نقص الإنسان من تقوى الله كان ذلك دليلا على نقص عقله أي العقلين عقل الإدراك ولا عقل الرشد؟ عقل الرشد في خلاف قول النبي عليه والسلام ما رأيت من قصا عقل ودين فإن مراد بنقص العقل هناك؟ عقل الإدراك أيهما مناط التكليف وأيهما مناط المرح؟ مناط التكليف عقل الإدراك ومناط المرح عقل الرشد، ولهذا نقول إن هؤلاء الكفار الأذكياء الذين هم في التصرف من أحسن ما يكون، نقولهم عقلاء عقول إدراح، لكنهم ليسوا عقلاء عقول رشد، ولهذا دائما ينع الله عنهم ينع الله عليهم عدم عقلهم والمراد العقل الرشد الذي به يرسلون. ثم قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم إلى آخر العيد هذه بالحقيقة لا يعرف معناها إلا من عرف سببها لأنك إذا قرأتها لأول مرة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وهل أحد يشك في أنه ليس عليه جناح أن يبتغوا من فضل الله لا, لا, لا أحد يشك إذا كان كذلك فيكون هذا الكلام لغوا وتحصيل حاصل لكن إذا عرف الإنسان السبب عرف لماذا قال الله هذا ولهذا من كلامهم المعروف المعروف، إذا عرف السبب ضطل العجب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم هذه نزلت كما قلنا في التفسير في قوم يتحرجون من أن يبيعوا ويشتروا في أثناء الحج فأنزل الله هذه الآية مبينا أنه لا حرج عليهم في ذلك حينئذ نقول يستفاد من الآية الكريمة جواز البيع والشراء أثناء الحج نعم من أين يؤخذ من قول ليس عليكم جناح أي إثم يستفاد من الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان في حال بيعه وشرائه أن يكون مترقبا لفضل الله لفضل الله لا معتمدا على قوته وكسبه لقوله أن تبتأوا فضلا من ربكم ويستفاد من الآيات الكريمة ظهور منة الله على عباده بما أباح لهم من المكاسب وأن ذلك مقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى حيث قال نعم فضلا من ربكم ثم قال فإذا عفضت من عرفات إلى آخره يستفاد من هذه الآية الكريمة مشروعية الوقوف بعرفة من أين تأخر هل يؤخذ من أن, أن الوقوف بعرفة هك لو قال قائد إن قوله فإذا أفضتم من عرفات دون أن يذكر الأمر بها كأن قضية الوقوف بعرفة أمر مسلم لا يمكن حج إلا به يعني قال إذا أفضتم من عرفات معنى ما تقدم الأمر بذلك فكأن القضية قضية مسلمة لا يمكن حج إلا به قد يقول قائن بهذا ويكون هذا موجها من القول بأنها ركن بأن الوقوف عرف ركن وقد دل عليه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ها الحج عرفه ويستفاد من الكريمة أنه يشترط للوقوف بمزدلفة أن يكون بعد الوقوف بعرفة من أين يؤخذ إذا أخذت من عرفات فذكر الله عند سحر فلو أن أحدا مر بمزدلفة في الليل ووقف بها يدعو ثم ذهب إلى عرفة ووقف بها ثم رجع منها إلى منع قلنا لهم لا يجزئك وقوفك بمزالفة لأن الله ذكره بعد الوقوف عرق ويستفاد من الآية الكريمة أن الصلاة من ذكر الله ها؟ فاذكر الله والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ بالصلاة حتى قال له أسامة لما نزل يبول وتوضأ وضوعا خفيفا قال يا رسول الله الصلاة قال الصلاة أمامك ليكون أول ما يبدأ به من الذكر في هذا المكان أفرض ما يكون من الأعمال البدنية وهي الصلاة ولهذا بدأ بصلاة المغرب قبل حط رحمه كل ذلك تحقيقا لأمر الله تعالى بالذكر ولا شك أن الصلاة من ذكر الله بل هي روضة من رياض الذكر فيها هذه تكبير تسبيح ودعاء وقيام وكوع سجود قعود كل ذلك من ذكر الله ذكر بالقلب وباللسان وبالجوارح. ثم من خاصية الصلاة أن كل عضو من أعضاء البدن له ذكر خاص به وعبادة تتعلق به نعم من فهيد الله كريمه بيان أن المزدلفة من الحرام عند مشعر الحرام. الحرام. الحرام وهل يستفاد من تقييد ذلك بالمشعر الحرام أن عرفه مشعر حلال نعم, نعم. نعم. وعرفه من الحلم ولهذا يجوز للمحرم بعرفة أن يقطع الأشجار، صح؟ نعم. وأن يقتل الصي؟ لا. لا. لا؟ مام. لماذا؟ لأنهم محرم، صح؟ مام. نعم. ها؟ بعض العلماء يرى أنها أنه يجب أن تكون في مزدلفة. حتى, حتى إن بعض العلماء قال لو خرج وقتها لا يصل لها إلا في ولكن الصحيح أنها ليست بواجبة إنما أزهر بالأفضلية حتى الذي عليه جمهور أهل العلم ويستفاد من آيات الكريمة أن الوقوف بمزدلفة مشعر من المشاعر أو أن مزدلفة مشعر من المشاعر فيكون فيه رد على من قال بأن الوقوف بها سنة وللناس في هذه المسألة ثلاثة أقوال قول بأن الوقوف بها سنة والقول الثاني بأنه صف لا يصرح الحج إلا به كالوقوف بعرفة والقول الثالث أنه واجب يجبر بدم واجب يجبر بدم والله أنا أتوقف بين كونها ركن وواجب، أما أنها سنة فوضعي لا لا صح. في السنة في أبوك. نعم. أبوك السنة حديث عروة المغادس قددوا على ذلك. نعم. توقف فيها. إن كانه عذر يفوتها الحج كما لو كان في عرفه لو عذر يفوتها الحج من مثلاً القاضي. ومن فوائد الآية الكريمة. أن, أن الإنسان يجب عليه أن يذكر الله تعالى بنعمته بالهداية لقوله واذكروه كما هداكم إذا جعلنا الكاف للتعليم أي واذكروه لهدايتكم وإن جعلناه للتشبيه فالمعنى اذكروه على الوجه الذي هداكم فيكون فيه دليل على أن الإنسان يجب أن يكون ذكره لله على حسب ما ورد عن الله وأيهما أو لا أنتم فهمين الفرق بينهما أو لا ها؟ الفرق بينهما أن يكون أذكر الله لهدايته إياكم يكون مطلقا الذكر مطلقا يكون الذكر مطلقا والعل في الأمر به ها؟ الهداية أما إذا قلنا أن كاف التشبيه يكون معنا أذكر الله تعالى على الوجه الذي هداكم له يعني على حسب ما شرع وأيهم أعوله نحن قلنا فيما سبق من قواعد التفسير أن الآية إذا كانت صالحة لوجهين لا تناقض بينهما تحمل عليه تحمل عليه وإذا احتملت لوجهين لكن لا يمكن اجتماعهما يطلب المرجح نعم هذا لا يمكن التناقض بينهم يمكن أن الله أمرنا أن نذكره كما هدانا أي على حسب ما هدانا ويمكن أن يكون أمرنا أن نذكره لأنه هدانا ولا تنافي بينهم ويستفاد من آيات كريمة تذكير الإنسان بحاله قبل كماله تذكير الإنسان بحاله قبل كماله ليعرف بذلك قدر قدر نعمة الله عليه من أين يوخذ وإن كنتم من قبله لمن الضالين لأن إن هنا مخفر من الثقلة لأنكم كنتم قبله ضالين فهذاكم الله نعم ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للأسار ألم أجدكم ضللاً فهداكم الله به ألم أجدكم ظلالا فهداكم الله به ومنه قول الملك للأبرس والأقرأ ألم تكن أبرس يقدرك الناس فقيرا فأغناك الله فالتذكير بالنعم بذكر الحال وبذكر الكمال بعد النقص هذا مما يوجب للإنسان أن يزداد في شكر نعمة الله عليه ومن الله نعم وشلون يعني بنعم الله غيره من المنعمين لا غير من المنعمين أخشى أن يكون في ذلك منه فيكون من المنانين وتعرف من المنان من, من لا يكلم الله في القيامة ولا أنظر إليه ولا يزكيه نعم هل يستفاد من هذه الآيات الكريمة كائد مذهب الجبرية ولله ايه يرد حلال يرد ايه المفروض هي هذا بس كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين الله مشتغل مذهبهم ده لا عندهم على كل حال هل يمكن ان يستدل بهال يقولون يقولون ان كن كانوا بالاولى ضالين وهذا الله نعم فيكون هذا فضلاً محظاً من الله عز وجل فيكون هو الذي أجبرهم على أن يحترم. على عرف كل حال يمكن أن يستدلوا بها. نعم. اذكروه كأن هذا. إيه. إيه ما حلا؟ اذكروها توجيه الأمر لهم بتعل على أن لهم فعل اختياريًا. إذا كنقولوا وإن كنت من قبل لمن الضالين ثم هذاهم ولكننا نقول إن الجبرية والقدريّة وغيرهم من الملتدئة في هذا الباب وفي غيره يكون لهم شبه لأنهم إذا لم يأتوا بشيء عليه عليهم قبل منهم شيء لكنهم ينظرون بعين واحدة ومن أجل ذلك يظلون تجدهم يأخذون هذه النصوص ويدعون النصوص الأخرى فيضلون بذلك عرفتم تعرفون أن أهل السنة وجماعة بصلاة الله وسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل أهل التعطيل رأوا إلى النصوص الدالة على نفي المماثلة فعطلوا ظن منهم أن إذ الصفات يستلزم التمثيل نعم وأما أهل التمثيل فأثبتوا الصفات بالتمثيل ظن منهم أن حقائق هذه الصفات التي أضافها الله لنفسه مثل حقائقها بالنسبة للمخلوق وعموا عن النصوص الدالة على نفس المماثلة عموا عنها نعم إذا حملناها على الوجه الثاني أو إذا حملناها على الوجه الثاني ويكروها على الوجه النبي هداف الله نعم ما يفرر أدل عليها إلا ما يصرف هذه الدلة إلا في الجملة الثانية نعم كيف يدل بهذه الآية على في في نرد على نستفيد بأن نقول هذه وإن كان فيها شبه لكم لكن الآيات الأخرى والنصوص الأخرى تدل على بطانة ملهمة. ثم إن قوله وذكره توجيه الأمر إليهم يدل على أنهم فاعلون بالاختيار لأن الفاعل بغير الاختيار ما يصلح توجيه الأمر إليهم. لماذا؟ لأنه لا يستطيع ما يستطيع فلو قلت للإنسان المتوحد في طين يلا أخرج هذا لو يحرك رجله ازداد. ازداد غوصا ما يستطيع نعم ثم أفيض من حيث أفضلنا هذا اللي وقفنا عليه انتهى الكلام على الكواد ثم أفيض من حيث أفضل الناس ذكرنا أن لأهل التفسير في قوله ثم أو ليه. القول الأول أن الترتيب حقيقي وزمني حقيقي زمني وأن الله تعالى لما ذكر لما أمر بذكره عند المشعر الحرام بعد رفاضه من عرفات أمر بأن يفيد الناس من المزدرفة جميعا. ثم أفيضوا من حيث أرفاض الناس وعلى هذا التفسير لا إشكال في الآية والقول الثاني أن ثم للترتيب الذكري يعني أمر الله بالإفاظة من عرفة بعد أن أمر بذكره في مزدلفة وهذا من حيث الزمن على العكس ولا مرتب على العكس لكنه ترتيب ذكري يكون الله عاد عز وجل عاد إلى التحدث عن الوقوف في عرفة فقال ثم أفيضوا من حيث أفض الناس وبناء على هذا التفسير يكون الواو عائدة على قريش ما على كل الناس لأن قريشا هم الذين يقفون يوم عرفة في مزدلفة الحمية الجاهلية يقولوا ما نقف بعرفة ليش قالوا لأننا أهل الحرم فلا يمكن أن نخرج عنه نقف بهذا في في مزدلفة وإذا جاء الناس وباتوا بها أفضنا جميعا إلى من فعلى هذا يكون الآية ترتيبها ترتيبا ذكريا وقد مر علينا مثال للترتيب الذكري أنشدناه ياكم إن, إن من إن من سادة ثم سادة أبوه نعم ثم سادة من بعد ذلك الجد إن من سادة ثم سادة أبوه ثم سادة من بعد ذلك جده معلوم إن الجد يسلت قبل الأب والأب يسلت قبل أليم نعم طيب قولت من من حيث أفاض الناس حيث ضرب مكان مبني على الضم في محل جر بمن وقالوا من حيث أفاض الناس أي من المكان الذي أفاض الناس منه من المكان الذي أفاض الناس منه وهو مزدلف على القول الأول أو عرف على القول الثاني واستغفروا الله أطلبوا المغفرة منه والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه لأنها مأقولة من المغفر الذي يحصل به الستر والوقاية، وليست المغفرة مجرد الستر، بل هي ستر ووقاية. إن الله غفور رحيم هذه جملة التعليل للأمر. استغفر الله لأنه أهل لأن يستغفر، فإنه سبحانه وتعالى غفور رحيم راب رحيم وريد. إن الله غفور رحيم. معطوف على خبر ثاني. خبر ثاني ليش؟ لإنه. خبر من ثاني لإنه. والخبر الأول. الخبر الأول غفور. غفور نعم. صح؟ نعم. قوله إن الله غفور رحيم. غفور صياء مبادرة. وذلك لكثرة غفرانه تبارك وتعالى وكثرة من يغفر لهم وقوله رحيم أيذ رحمة واصلة إلى المرحيم <تصفيق> الذي يرحم فعلا وهو, أيضا وهو إما صفة مشبهة وإما صيغة مبالغة والرحمة رحمة الله عز وجل صفة حقيقية ثابتة له على الوجه اللائق به وهل تشبه رحمة المخلوقين لا لأن القاعد عندنا أنه أن جميع صفات الله لا تماثل صفات المخلوقين فكل نقص يعتري رحمة المخلوق أو يعتري المخلوق بسبب رحمته فإن الله تعالى ينزهن عنه وقد فسر الأشاعر ونحهم من أهل التعطيل فسّروا الرحمة بأنها إما الإحسان وإما إرادة الإحسان إما الإحسان ففسروها بشيء مخلوق بائن عن الله عز وجل الإحسان وإما إرادة الإحسان والإرادة صفة معنوية الإرادة صفة معنوية بخلاف الإحسان فإنه صفة فعلية والإحسان نفسه ش... ثواب فائن منفصل عن الله ففسروها بشيء المخلوق أو بإرادته لماذا يا حسين لأنهم على التشبيل لماذا ف... لماذا لا يفسرون الرحمة بمعناها الحقيق خفهم لتشبيل إنه كل من الرحلة الرحمة تكتب رقة الرحمة فالله منجعنا هذا المهم ايه فيه معلل في القول هم ما يثبتون لله من الصفات إلا سبع صادات فقط قوله جمعها السفاريني في قوله له الحياة له الحياة هم والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقدر له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقدر فقط هذه السبع هي التي يثبتونها على خلاف بينهم وبين أهل السنة في إثباتها كما تقدم. فنقول أنتم أثبتتموا الإرادة أثبتتموا الإرادة بأي دليل؟ قالوا بدليل السمع والعقل السمع تحفظون دليلا لإثبات إرادة الله بالسمع، السمع ها؟ والله يريد أن يتوب عليكم ولكن الله يفعل ما يريد نعم إن الله يحكم ما يريد العقل طريق إثباته إثباتها عندهم في العقل يقولون إن التخصيص يدل على الإرادة وش معنى التخصيص يعني مثلا السماء سماء. والارض أرض والكل مخلوق لله بماذا جعل السماء السماء سماء والارض أرضا بالإرادة فقالوا إن التخصيص دل على الإرادة وذكرنا فيما سبق أن لأهل السنة عن ذلك جوابا ولا مانع من إعادةهما هنا لأن بعضكم ما سمع ذلك. ما هما الجوابان؟ نعم. نقول يمكننا أن نفتد نعم بطريقة العضل كما تبدتم بأسفلات الإرادة وغير نعم وكذلك نقول بعض السلاة كما تسمح الرحمن للناس أظهر من الظهور أخصيص على نعم. نعم وغير وكذلك السامك نعم. نعم. نعم. نعم نقول جوابان. الجواب الأول أن ما نفيتموه قد اثبته السم وانتفاء الدليل العقلي عنه لا يلزم منه انتفاؤه لأنه من المعلوم عند كل أحد أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول المعين بمعنى إن الشيء إذا لم نجد إذا لم نجد هذا دليلا له يمكن نجد له دليلا آخر اليس كذلك فمثلا وجوب الركوع لو قال فائل إن حديث المسيف في صلاه لا يدل على على وجوب الركوع مع أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام اركع حتى اطمئن نقول سلمنا أنه لا يدل على وجب الركوع لكن قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَا مَنُوا وَكَعُوا يدل على وجب الركوع يعني لو سلمنا أن هذا الدليل لا يدل عليه فإنه يدل عليه الدليل الآخر مفهوم وهذا كما أنه في الأمور المانوية فهو في الأمور الحصية لو أنك سافرت إلى مكة ووجدت الخطمة سدودا لكن مكة لها طرق أخرى معينة. هاه؟ هل معناه إنه تعذر الوصول لمكة؟ لا. لا. كيف نصل لمكة وقد نسد الطريق؟ نروح من طريق آخر. نذهب من طريق آخر. فنقول مثلاً هذ أن أن قوم أن العقل لا يلول عليه. لكن دل عليها السمع فثبتت بماذا بدليل السمع حط بالكم أجماعة للجل تنتفعوا في هذا الباب وغيره هب أن العقل لا يدل على ثبوت الرحمة لله عز وجل لكن دل عليها السمع فثبتت بدلالة السمع هذا جواب الجواب الثاني أن نقول يمكن أن نثبت الرحمة ونحوها مما نفيتم بطريق العقل بطريقه العقل كيف ذلك تامل الخلق